ن ظ ر الى و ج ه ك ا ل ك ر ي د ا للخدمات ن ل ش ي التقنيه ن ا ر ر ج ي م بالله ا ا ل ر ح

عبادي الذين امنوا يقيم الصلاه ة يقيموا الصلاة

ينفق من ما رزقناه م سرا وعلانيا من قبل أ ن ياتي يوم

فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض

أ ن ت اخرج به من الثمرات رزقا لكم وتخر لكم

وترقم ل الشمس والقمر دائدين وترقم لكم ذائبين

كثيرا من الناس فمن تبعني ف إ ن ه مني ومن ع ص ا ن ي ف إ ن ك غفور

رب انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عفاني فانك غفور

فاجئن لهن اضللن كثيرا من الناس فبلت بعني فانه مني ومن عرفه

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن

ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افسده من الناس تهوي إ ل ي ه م

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

وما يخفى على الله من شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء بسم الله

「今朝も」

بحمد ربك واستغفر إ ن ه كان توابا صدق الله الأكبر

لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ل ن ف ذ البحر لنفذ البحر قبل ان ت ن ف ذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم هكذا ايها الذكر الحكيم كاجوج مركز كومنبو السادة فقد تلا علينا القارئ الشيخ ابو الوفى الصعيدي ما اي ساحة المسجد تيسر العثيق بقرية له فقد محمود محافظة من من سوان

حيث ن ن خ ل لحضراتكم ص ل ا ة ا ل ج م ع ة